اللي بضية قسمانة اللي بضية بضية ال القدماء هم خوارج اللي بضية القدماء هم خوارج اللي بضية وهم يكذرون بمطلق الذنوب وهؤلاء مبتدعه وقسم الثاني اللي بضية جهمية وهم معاصرون الآن وهم المتواجدون الآن في عمان وهؤلاء جهمية ولا مصنفات كثيرة ككتاب الخليل الحجة الدامغ وغير ذلك. من مصنفاتهم يقررون مذهب الجهمية في إنكار الرؤية وقررون وصول الجهمية وصول الأشاعرة وصول الخوارج فهؤلاء تكون بدعتهم أغلظ من بدعة الأوائل وضلالهم معظم من ضلال الأوائل فمثل هؤلاء ينكرون علو الله على خلقه ولا يثبتون الله جل على في السماء فهؤلاء لا يصلى خلفهم يتقدم أنفر نعم إذا تقدم فيك تنفيذ ولا تصل لقلبها